يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكر كثيراً وسب بِحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيْنَا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَاكُمْ هود يخرجون من ظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيم. تحييتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا فريقا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا صراجم نيران وبشّر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا وَلَا تُقِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَذَعَذَاهُمْ وَتَوْكَلَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِالْحَقِّ